لا إِلَّا الشَّيْطَانُ الرَّجيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَإِلَهَ سَمِعُوا مَنْ زِلَ إلَى الرُّسُولِ تَرَى عَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْجَمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتهم وأن ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنة تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا <تصحيح> أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو لا يؤاخذكم اذا نسي او اشتبه لا يؤاخذكم الله لا يؤخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما قطموا الأيمان تكفارته إطعموا عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحيروا راقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابع فمن لم يجد فصيام چیه موزوی؟ قسم هنگی؟ فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أيام من ذلك كفرت وإيمانكم إذا حلفتم واحفظوا إيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر وَالْمَيْسِرُ والأنصاب وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ من عمل الشَّيْطَانِ فاجدنبوه لعلكم تفنحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوات والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم الله الصلاة مؤمن الله وعطى الرسول وحذر فان فاعلموا ان على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما تقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تتقوا وامنوا ثم تتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين هذا ویا بلندگو یهو یه اوتوماتیک نه این آخر اولی یک میش دو جوره ما هیچ خاصی. کننیه هاو. زنیتیم اصلش میشه بلندگو با ارگار دیتوم دیری بلندگو هنر نمینامون نوانی.نیه حالا تو میخوی من ساک زنی حالا تو وسات شهره.وسات شهر.من من گورنگوں مردوں اچھی ما کرتے ہیں گھر کا تنظیم بھی بھی دبی کر سوال مریانی فرماتے تو دا دا مزن مزن شایت شایت یا اس تنظیم بھی تو میں اہل بیت تنشن چ نماز مصالحے کے شار شر رایت هم ایده ی شپاهات که شواز بورز بیتیم آواز کمتر کریم تگم تا ماشتو چند وانتم نفاس دارد. آدی ایش. ایش ده خسته نبا. اندازه خسته نبا. بلی کوتی آواز هم کنا مقام آواز گنی مردم خسته مبا نه. که اگر پد خراب تو ماجور بورز, بورز پیش این بیچی تاکو زورتا شید خلابانی این خلابانی من راستا اپ زرشد من داتا اپ زرشد در حجر زورتی اکنی زورتا شید؟ اپ زرشد دیر زورتا شید اپنی میکروفون زورتی ایتی من تاگیر من سای میکروفون داتی جس پاسی کرنے ہے بی بیت بلا مش ہرت جیتتی ونہ دات گن جو جی داتن۔ ہم ادھر کی طرح ہا سچ بٹن کی کی قوی گری لگی مردم مشکل مردمانه یه نه بولندی کو بهترینه کو تو دپے بور چیز ریشانی اصلا ریشان همی چیش بون مشکل مشکل أعوذ زم الله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ونأكِ يؤاخذكم أيها الذين آمنوا قميص فارس تك جكر زنا سدادة كبر ااا شيء شهادة أيها الذين آمنوا لأتشي. لا يا بنونكم الله لا يا الله بشيء بيشي. يا أيها الذين من لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين من لا تقولوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم عدن منكم يحكم به ذو عدن منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين أو عدن ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفو الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحول ما عليكم سيد البر ما دمتم حورما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد للقام وأن الله غفور ورحيم ما على عسون إلا البناء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستمي الخبيث والطيبون وأعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفنحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم دسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم صحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا من بحيرة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا أو لو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل إذا اهتديتم من الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فيه نبيٌّ بما كنتم تعملون يا أيها الذين من شهادة بينكم ذا حاضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الو... أيها الذين من شهادة بينكم أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالد يا أيها الذين من شهادة بينكم ذا حاضر أحدكم الموت حين الوصيه يا أيها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو منكم أو اخران من غيركم ان انتم ضرب إن إن آتٍ ضربٌ في الأرض فاصابت مصيبة الموت نحبسونهما من بعد الصلاة فينقر بالله نير وتبت لا نشدي به ثمن ولو كان ذا قربة ولا نكت مشاهد ولا نكت مشاهدة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثم فآخران يقومان مقامهما من الذي نستحق عليهم الأوليان من الذي استحق عليهم الأوليان فيقوسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا من على وجهها أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى بن مريم هل أنت قلتها سفيح إذ قال الله يا عيسى بن مريم هل يستطيع هذا سفيح إذا الله تعالى إساء رسالة الله خطاب كده إذ قال الله يا عيسى بن مريم هذكر نعمتي ها وذكر نعمتي إن قال الله يا عيسى ابن مريم الذكر نعمتي التي أنعمت عليك <Luis yachiyaki atravurac phones> إن قال الله يا عيسى ابن مريم الذكر نعمتي عليك وعلى والدك والدتك قال الله يا عيسى ابن نعمتي عليك وعلى والدتك إذ تكبروح ال القص تكل لم الناس في المهد وكلى وإذا علم تك الكتاب حكمة والتوات والإنجين و تخكم من طوين ك هييات ت الطلي فتنفخ فيها فتتكون الطيررا بإزني وتبر والأكمها والأبراص بزني وخرج المتاب إني وإضا لم تك الكتاب وال الحكمة. وإذا علم من الطين فتنفخ كهية الطير بإذن وإذ تخلق من الطين هايات الطير بذني فيها فتتكون طفايررا بإذني وتبرأكمها والآبراس بإذني وإذ تخرج الموت بذني وإذ ك ففت بني صرائائل عن كيفذ جأتهم بالبينا تفقال الذين كفن منهم من هذا إلا سحوا مبييل وإ اوحيث إلى الحوارجين آمنوا بي وبرسولي قالوا أمنا بأننا مسلمون. إن قال الحواريون يعيسى من مريم هل يستطيع ربك أنزل أن علينا ما إذا من السماء؟ قالت قل الله إنكم مؤمنين قالون إن قال الله يا عين سبنم إن قال الحواريون يا عين سبنم وريماهل يستطيع ربك أي نزل علينا ما إذا من السماء قال تقول الله إنكم مؤمنين قالون نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين قال عين سبنم ريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إذا تم من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخينا وآيتناك ورزقنا وأن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 قمت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أن فَلَمَّا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شَهِيدٌ إن تعذبهم فَإِنَّهُمْ عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جلات تجري من تحت لنهار فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم في الله ملك السماوات والأرض وما وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظُلُمات والنُطفة، ثم الذين كفروا بربهم يادون، والذين خلقكم من طين، ثم قضى أجره وأجر مسمى عيده، ثم أنتم تمتون. وهو الله في السماوات وفي الأرض على مسرّكم وجهركم يعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتهم أمباء وما كانوا به يستهزؤون. ألم يروكم أهل كنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ورسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجني من تحتهم فأهلكناهم بذنبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا, لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولين أخرنا عنهم العذاب إلا اقالا الَّذِينَ كفروا هَذَا منهم نسی؟ نسی؟ شار طورت كفروا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين اگه لیگه هاستا ودا بایده دی كفروا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ شي بديها زمان أبغاها يعني لا بدش تومز يا قال الذين كفروا هذا إلا سحر مبين. وقال ال... وقال الذين كفروا لولا عليهم. وقال كفر قال الذين قال الذين وقال الذين لا ي... وقالوا ما هذا إلا ن وقالوا ما وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك آه آه <تكلم> إذا هب يس بدارشة ما يجون لي هذا حاجة هذا لولا لولا هم وقالوا لولا عليه ملك قالوا لو عليه ملك ولو أنزل ملك لنقضي الأمر ثم لا يُوفى. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلَ مَلَكٌ لَنْقُضِي الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُوَفَّى. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلَ مَلَكٌ لَنْقُضِي الْأَمْرُ ثُمَّ لَا ينظرون. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ لَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ لَ ولو جعلناه ولا ملک ال ال نه ولا جعل ملک اگر رو رو من زبانه پیدا که من نو نوآن وقالوا لولا לא أنزل عليه ملك ولو أنزل ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولن قد استهزأ مرسلا من قبلك فحاق بالذين سفلوا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم ظروا كيف كان قمة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله تتب على نفسه الرحمة لا يجمع عنكم إلى يوم قيامة لا قريب في الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله التخيلون فاطل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني ومت وأنا كون من أق إني ومت وأنا كون أسلم ولا تكون النمل المشكين قل إني خاف ربي عذابي عظيم. من عظيم، ما يصرف عنه يومئذ، فقد رحمة، وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق إباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق قُلْ وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أينكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل أشهد قل إنما هو مما تشكون الكتاب يعرفون وكما يعرفون بنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أولم من, من يفترى على الله كذى أو أول كذى بآياته ولا إن نصيبهم من الكتاب. ومن أظلم افْتَرَى افتر على الله كذما وكذا بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشكل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكننة يفقهوه في آذانهم وقرأ حتى إذا جاءوك من هم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكننة أن يفقهوه في آذانهم وقرأ وإن تدعوهم إلى الهدى ومنهم يستمع إليك وجعلنا لمقلوبه ما كنّا تنافقه وفي أذانهم وقرآن أبو شه كل آية لا يؤمن بها وإيّا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون الذين كفروا هذا إلا أولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه لكون إلا أنفسهم ما يشرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعث ولو ترى أقعد. إذ وقالوا ما هي إلا ح... وقالوا إن هي إلى حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على النار فأولى وترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا من حق. قالوا بلى وربنا قال فذوقوا عذاب مما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بالنقى إلا حتى إذا جاءت مساعة البعد قالوا يا حسرة أنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وزارهم لا ظهورهم لا سأ ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعيب ولهم ولا دار لا خير للذين يتقون فلا تعاقن قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن النظال من نبيات الله يجعدون ولم قد كذبت رسول من قبلك فنصابوا على من كذبوا وأذو حتى تهم نصر ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وصل في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجامعهم على الهدى فلا تكون أن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن قالوا لو لا نزل عليه آيات من ربي وإن الله قادر على أن ينزل آياته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيئا ثم إلى ربهم يحضرون وقالوا يربنا من طنطا في الأرض ولا طائر يطير بجناحه لا ام في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ولو ترى بوشي كذبوا والذين, كفروا كذب والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشع الله يضلله ومن يشع يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذابوا الله يا وتدكم الساعة وغير الله تدون إن كونكم صادقين بل إياه تدون فيكشفوا ما تدون إليه إن شاء وتنسون ما تشكون ولو ترى إذ وقفوا بل إياه تدون فيكشف ما تدون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولم قد أرسلنا إلى أمم من قبلك كفاخذناهم بالبأس والضرا إلى أن لهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قصب قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون فلما نسوما ذكرون به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بماوت أخذناهم موتا فإذا هم مبلسون فقط عذاب رئ القائل الذي نوالهم والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أتاكم عذب الله قل أرأيتم من خلق الله وسمعكم وبصركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وظر كيف نصرف الآيات ثم هم يسلفون قل أرأيتم أن تأكما ذاب الله بغت ذاب الله بغت تناو جهرة أن هاليوهلك إلا القوم الغانم وَمَنْ أُرسلَ المُرسلين إِلَّا مُبشِّرينَ وَمُؤذِّينَ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب وما كانوا قُلْ قل لا أقول لكم عيدي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوى الأعمى والبصير فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أيحشروا أي إلى ربهم ليس لهم ما دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتكونون ولا تطرد الذين دون ربهم بالغذات والعشية يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيئا فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض لينقول أهل من الله عليهم من بيننا عليه سلَّم بأعلام الشاكل وإذا جاءك الذين من نبياياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهلته ثم تاب من بعده واصلاه فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ونستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت وأعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت وإذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عاد ما تستعجلون بهن الحكم إلا لله ينقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عيدي ما تستعجلون به نقوذي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعيده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهر ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجكم ثم ينبئكم بما كنتم ثم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء حذكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفية لأن أجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كربين ثم أنكم تشكون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت وجودكم أو يلبسكم شيعا ويذق بعضكم بأس مرض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به القوم وهو الحق قل نسلوا وكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يخوضهم في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ودار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبوا وذار الذين اتخذوا دينهم لعبا وله وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل رفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس له ليس لها من دون الله وليه ولا شفيع وإن تعدل كل عدل الله يؤخذ من هؤلاء كان الذين أبصروا بما كسم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بل أنذو من دون الله ما لا يفعون ولا يبغون ونرد على أعقابنا بعد إذ هداه الله وكان استهوت الشياطين في الأرض حير له أصحاب يدعونه إلى الهداة قل إنه هدى الله هو الهدى قل إنه الله هو الهدب ولين تمت إن هدى الله والهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة والتقوه وهو الذي إليه تحشر وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في السور العالم الغيب وشهادة وهو الحكيم الخبير فإن قال آزرات تأخذ أسلاما آلهة إني أراك وقامك في مبين وكذلك نري إبراهيم من عليه الليل قال هذا فلما أفل قال لا أحب الآفل فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يقوم إني بريء مما تشكون الذي لا تأبرئ مما تشكون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشكين وحاجه قال أتحاجوني في الله وانقد هدن ونا أخاف ما تشكون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلمسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرف درجات من إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسعق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس والوطفى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والنساء ومن آبائهم وازواجهم وذريات ومن آبائهم, مجديني مجديني. ومن آبائهم وإخوانهم واجدبين ومن ابائهم واخوانهم واجدين اخواني حكيده خاصه تو وكل فضلنا على العالم ومن آبائهم وإخوانهم وأبنائهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجد بينهم هذينهم بلا صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولاك الذين أتينهم الكتاب ولاك الذين أتينهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها ولا يفقدهن كلن بها قوم ليسون بها بكافلين ولاك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ ولا أسألكم عليه أجره إنه إلا ذكرالعالم وما قدر الله حق قدره إن قالوا ما من أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه الطراطيس تبتونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزل الله وصدقوا الذي بين يديه ولتوذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظهم ومن أضع من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ولو ترى إذ وقفوا على ولو ترى إذ فزعوا فلا ومن أظلم من ما على الله كذبا أو قال ومن أظلم من ما على الله كذبا أو كذب يا ومن أظلم من أو قال أوحية إليه فزنا كذب ومن أظلم من ما على الله كذبا أو قال أوحية إليه ولم يوح إليه شيء ومن قال سأزيل مثلما سل الله ولو ترى إذ فزعوا فلا ولو ترى إذ وقفوا تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ وَلَوْ تَرَى الموت الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَمُอَّصِطُ وُيُذِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُذَاقُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وكنتم عن آياته تستكبرون ولن قد جئتم, جئتم منافرادا كما خلقناكم ولمراتي وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم مَعَكُمْ عياءكم الَّذِينَ زعمتم أَنَّهُمْ فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنك فكن فالق الإسباح لا إِنكَ العزيز الْعَزِيزَ الْعَارِمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِيَتَهَتَّدُوا بِهَا فِي غُرْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِلْقَوْمِ يَفْقَهُونَ. قد فصلنا الآيات من قوم وهو الذي أشاء، وهو الذي أشاء من نفس واحد، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات للقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ما أنفأ خرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرة، فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حب متراكبا، ومن النخل ما طلعها قنوات نيات وجنات من أعناب. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لا يد للقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقونه بنيا وبنات بغير عن سبحانه وتعالى عما يصف بديم السماوات والأرض أن أنا يكون له ولاد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء علم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو النطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشكين ولو شاء الله ما يشرك وما جعلناك عليهم حفظة وما أنت عليهم بوكين ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجع فينبهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرت و نذرهم فی طغیانهم یعمهون افساد کرم اشابه شام لگی چی کا جال تراوهي من موري داغرول برضو بيشيل بيه. ليشوا سار توجهها ربيبي؟ أشعر يعك هجرة ناسي بورد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. فهم إنك أبكي بيه. وإذا سمعوا ما أرسل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمه أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالح فأثابهم الله بما قالوا جنات التجرب تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها والذين آمنوا والذين كفروا وكذوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتد وكلوا بما رزقكم الله حلال طيب واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقضتم الأيمان فكفارته إطعام أشرة مساكين من أوسط ما تتعمون أهليكم أو كسفتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأحفظوا أيمانكم كذلك يمين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن بينك من العداوة والبغضاء في الخبر والبيسر ويصدكم من ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم موتهن واطئوا الله واتي الرسول واحذروا فإذا توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناحه فيما تعبوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا صالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلغ النجوم الله بشيء من صيلى تلاه أي نجوم لا يعلم الله غير فافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله هذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتلهم منكم تعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعظ لكم يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين او عن ذلك صياما ليذوق وبال أمره الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيزه ذو انتقام وحل لكم سيد البحر وطعامه بتاعا لكم السيارة وحرم عليكم سيد البر ما تبتم واتقوا الله الذي إليه ترشار جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء نعلم نعلموا أن الله شديد للقام وأن الله غفور ورحيم ما على الرسول إلا الملأ والله يعلم ما تبدون وما تبتون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسعلوا ونأشي أن تبدأ لكم تسعوكم فإن تسعلوا عنها حين ينزل القرآن ف الله عنها والله غفور حليل قد سعى لها قم قمد ثم أصبه بها كافر ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وزيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وعذروا لا يعقل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم قاية وإذا قيل اللهم تعالوا إلى من ظل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. إلى الله من جميعا فيربعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذواعد لكم أو آخرون من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما بعد الصلاة فينصبان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا ننتم شهادة الله إن إذا من الآثمين فإن وثر فإن على أنهما سهق إثما فآخران يقومانما فآخران يقومان مقامهما من الذين سحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله, بالله لشهادة لا أهق بالشهادتهما وما عتدينا إذا من الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانه اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجبع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا إنك أن قال الله يا عيسى بذ... يا عيسى ابن مريم اذكر كلمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدت كبره القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ دخل قم الطين كهيئة الطير بإذن فتغفو فيها فتكون طيرا بإذن وتبر والأحمر والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك جئت... وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت بالبيلات اللقى الذين كفروا إن هذا إلا لقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين لقد قال الذين كفروا ا واذا اخوا يسكف صبر اسرائيل هكذا تقبل البينات فقال الذين كفروا ان هذا فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر وإذا إلى الحواريين قالوا امنا واشهد باننا مسلمون إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان يزل علينا ماءه من السماء قال انتقوا الله إن مؤمنين قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون, ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن بريب أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس في لي إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما تمت فيهم فلما تمفيتني كنت أنت عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات متجرب تحتها ظنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورزوا عنه ذلك الفوز العظيم الله من السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير سنة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طيل ثم قضى أجلا وأجركم صمن عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ما يعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الله كانوا أنهبوا رضي فقد كذبوا بالحمل لما جاءهم في سوف يديهم ما في, في, في الأرض ما وارسلنا السماع عليهم بضرارا واجعلنا نظهرتهم من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم واشأنا من بعدهم قرن آخرين ولونا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلبسوه بأيديهم لقال الذين, كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سعر مبين وقالوا لو لا وازل عليه ملك ولو ازلنا ملكا نقضي الأمر ثم لا ينظر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما ولا قد استهزئ برسولنا قبلك فها قبل الذين تسخر بهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين قل في السهوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجم عندكم لا يوم القيامة لا ريم فيه الذين خسنوا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهما سكن في الليل والنهار وهو السبيل العلم قل أغير الله يتخذ وليفاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم والإني أمرت أن يكون أول من أسلم ولا تكون النبير المشركين والإني أخاف إن عصيت ربي عذاب أي من عظيم من يصرف عنه يغبئ ذهن فقط رحمه وذلك الفوز المبين وَيَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ له هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي أَشْهَدَ عَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَأَنَّهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ الذين آتي لهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أورثهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من على الله كذباً كذباً بآياته إنه لا يفرح ظالم ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين أين ت... شركاؤكم الذين كذبتم ثم لم تكن فتنتهم إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم كيف كذبوا لا يفسرون وضل عنهم باكر يفترون ومنهم من يسمع إليك وَجَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ يقهم وفيهاناهم وقررى و يلو كل آيات ال لا يمن بها حتى عذا جا أك يجد دهك يقول الذي لكفرون هذا إلا أسااطين اللوولن وَهُمْ يهاون عَنْهُ هو ينع عن وإ وكون إلا أنخصهم وبا يشون ولوتراء الموقف ولبدار فقال يالي تال رد ولا كب بهايات ربنا لاك ب المفرين بللبناالهم ماجر يخود قبله ولو رد العاد إلا وإذ مقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تنفر قد حصل الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءته الساعة بغته قالوا يا حسرتنا على ما فردنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قال ساب يزر وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقل قد أعلم إنه ليحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتهم صنع ولا مبدلا لكذبات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبرى عليك يا فإن استطعت أن تبتغي نفق في الأرض أو, أو في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم بالهدى فلا تكون من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والبوت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربّه وإن الله قادر لا أن ينزل آية ولكن ألترهم لا يعلمون وما من في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياته يمصروا العذاب ما كانوا يفسقون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل الله قادرنا على أن يرزل آية ولكن أكثر لا يعلم وما من في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أومون مثالك ما فرطنا في الكتب بشير ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبقوا في الظلمات من يشاء إلا هو يغلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم أذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن صادقين بل إياه تدعون وَلَقَدْ رَسَلنا إِلَى اُمم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا اذ جاء باس تضرعوا ولكن انقضوا بهم وزين لهم الشيطان بانه يعمل فلما دسوا ذكروا به فتحنا عليه باب كل شيء إذا أرأيت الله وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِم مِّنْ إِلَٰهِ الْغَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ فَذُوقُوا كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ فُتِلْ مَا هُوَ بَاسِطٌ وَلَأَرَيْتَكُم مَّنْ تَكْذِبُ بِاللَّهِ قُلْ أَرَأَيْتَكُم إِنْ تُكَذِّبُوا بِاللَّهِ فَهُوَ يَهْدِي جَهَرَاتَ الْحَقِّ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ وَمَا, نرسل المن؟ وما, نرسل المن؟ وما نرسل المن؟ وَمَا أَنَا بِرَسُولٍ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ أَمْ تَهْتَدِي الْأَعْمَىٰ كَمَا يَهْتَدِي الْبَصِيرُ ۗ وَمَا أَنَا بِقَائِمٍ بِصَلَاتِكُمْ ۖ إِلَّا وَلَا أَصْلِحُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيَّ وَلَا أَهْبَأُ ۗ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لَكُمْ فِي السَّمَاءِ رِزْقٌ